وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد من نظر إلى الدين الإسلامي وجد بأن هذا الدين إنما جاء بمكارم الأخلاق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينقل العباد من هذا الشرك إلى نور التوحيد وجاء ليصفي هذه القلوب ويجعل هذه القلوب خالصة لله تعالى لذلك تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أمرا مخالفا لأمر العادات أي الفطرة التي فطر الله والناس عليها إلا ورده إلى أصله تنهارضا لما تشوف للحرفات إنما تقع الحرفات بمخالفة أمر الله عز وجل لأن الأصل في أمر الله الامتساد أما إذا خلفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صادر عن أمر الله فأنت هنا ترتكب الذنب لذلك يزوم ربنا جل وعلا الذنوب والمعاص لأنها تخالف أمره وهو أعلم بحالك منك لذلك يقع كثير من الناس في بعض العبادات في بعض المخالفات ونأخذ على سبيل المثال الزواج الزواج عبادة شرعها ربنا جل وعلا من أجل إقامة البشرية وجعل بين الرجل والمرأة أمورا ومثاقا غليظا وبعض الأمور التي ربما لا يطلع عليها كثير من الناس فضبط النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة ضبطا صحيحا طب النهاردة أنت بتتزوج ما فيش مشكل تزوج ولكن يقع منك مخالفات في ليلة عرسك وهذه المخالفات إنما تكتب عليك لا تكتب لك طبعا أنت بتقيم أمري لله ولا بتعصي أنت بتحول الطاعة إلى معصير لماذا؟ لأن الأصل في الطاعة الامتساه أنت تخالف فإذا خالفت أمر الله عز وجل في هذا أو في هذه العبادة في هذه العبادة, في هذه العبادة تجد بأن تجد بأن بأنك تأثم قلنا مثلا كنا على سبيل بلده المثال بلده ليلة العرس. حينما تنظر إليها فهي ليلة البناء وليلة, وليلة, وليلة يعني بناء بيت بلده مسلم بلده على طاعة الله عز, الله عز وجل ولكن غالب الناس, الناس من الذكور والإناث والإنا... لا يراعون لله عز وجل حرمة, حرمة. حرمة. النهاردة العريس. أو العروس أو كلاهما عروس كما قال أهل اللغة عندهم بعض الأمور أول هذه المخالفات التي سنتحدث عنها حتى تعلم بأن غالبنا يقع في مخالفات وهو لا يد من هذه المخالفات دخول الحمام طيب هو حرام لا مش حرام ولكن, ولكن الأصل في المسلم, الست في المسلم الست التسطر, التسطر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها ممرأة خلعت في في غير بيت زوجها فقد هتكت السطر التي بينها وبين الله تبدي بالنسبة للمرء تب تعال شوف المخالفات التي تقع من بعض الرجال بعضهم مع البعض والنساء كذلك. كذلك هي ليلة العرس ديك فيها إيه لما إيه أنت تختسر في, في بيتك لا دعمه عزمة. عزمه أو خاله وقته عنده أو صاحبه عايزه طب جميل طب هو عايزه هيا من إيه قال لك لا هذا الأمر منتشر ربما لا يكون في غالب بلاد المسلمين ولكن عنده الغالب منهم كالأرياف وبعض العادات والتقاليد في الصعيد وغيره يقول لك فلان معزوم عندك فلان النهاردة طب انت بتعزمه على اي اساس قال لك هيطلع من عندي من بيتي ده عريز وعايز كريمه طيب طيب. لما بيقضوا عنده البيت بيشوفوا المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس لا يدروا بالنسبة للرجل نمسك أولا نتكلم أولا عن الرجل فلنها يخش يغتسل هل يغتسل عريانا أم يغتسل متسترا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل عريانا إلا مع عيش زوجه صلى الله عليه وسلم هذا في بيته ولكن لما تنظر للمخالفات النهاردة اللي بقع فيها بعض الشباب بيخش يغتسل ومعه ثلاثة جوه وهو عرياء أو يابس هو مثلا عريق. بعض الأشياء, الأشياء. ومخالفات يعني يندل لها الجميع أولا أو بعضهم, بعضهم ربما تمد يده على, على عورته وربما, وربما بعضهم, بعضهم يضربه. يضربه وربما بعضهم, بعضهم يقول له كلاماً. له كلاما أو يمسك صدره, صدره أو يفعل أي شيء محرم وهذا واقع, واقع أصلاً. أصلا يقول لك نفلان داد هي ليلة العمر بالنسبة له تبدأ بالنسبة للرجل ويكاد يكون شيء خفيف والإسلام يحرم ذلك لأن الأصل كما قلت أن الإنسان يحفظ نفسه ويعفظ عوراته أنت بتغتسر ثم تغتسر في بيتك أو في أي بيت ولكن لا تقل أول بيت أو أول ليلة في بيتك على مخالفات شرعية ده بالنسبة للرجل سريعا وبيقع كثيرا وغالب الناس يقول أخش حمين طب ليه طب ما هو يختس إن كان عنده مسلاً عزر, مثلاً عزر يجوز ولكن بدوابط شرعي. شرعي يقول لك السعريز بقى وإحنا لازم نحتفل به طب تحتفل به على طاعة الله ولا على معصية لابد لك أن تحتفل بهذا العرس في طاعة الله عز وجل لأن الأصل هي عبادة الزواج عبادة دي مخالفة دي بسيطة بالنسبة للرجل أما بالنسبة للمرأة فهناك طامة كبرى وهي طبعا زي ما بيقع مع الرجل بيقع مع المرأة ولكن مع المرأة أشد المرأة تتعرى من سيابها إلا من شيء يسير على العورة المغلظة ثم يجعلون أو تأتي بعض النساء ببعض الأشياء ثم يبدأون يعني كما يقال أن يتفحصوا المرأ عريانا، وده مصيبة. مصيبة. مصيبة. مصيبة. النهاردة لما تلاقي العروهية عروسة إيه المشكلة حيو عندك؟, عندك؟ لا لازم واحدة لازم تأخذ لها الشعر الذي هو اله إيه في, هو في, جسدها. في, جسدها. في جسدها ثم بعد ذلك تنزل إلى الم الأماكن التي لا ينبغي للمرء أن تراها. وهذا يعني هذه من الأشياء التي يتغافل عنها كثير من الناس يقول لك مش مشكلة ذللت العم خلينا نعمل ونخلي لا الإسلام ما جاء إلا لحماية النفس وحماية الأعراض والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه تب هذه المرأة العارية هي زوج من هي زوجك كيف تسمح لها أن تتعرى أمام امرأة أجنبية ثم تصف كل ما في جسدها ثم تخرج تحدث به دي من, دي من المخالفات ومن الأشياء الطامات الكبرى, الكبرى التي يقع فيها كثير من الناس طيب ممكن يبقى الأمر أحسن من كده يقول لك حمام مغربي أو حمام سوخ, سوخ. طيب ونفس المصيبة وقائم عليه رجل يبا هو الرجل اللي قائم كمان على الحمام سواء للرجل او للمرأة يعني اذا من يتولى غسل الرجل او غسل المرأة رجل اجنابي ويكشف عن مفاتن المرأة وعن الاشياء حتى اقع بعد المخالفات والمرأة تخرج تصف والنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال, وقال يعني بأن المرأة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ على المرأة تصف المرأة لزوجتك كأنها تنعدها كأنه يراها كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تقول قل بالنص دف كزو حصل كزو عملنا كزو وفعلنا كزا وكزا كل هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبع اذا المخالفة الأولى هي الغصط عريانا طيب بعد الانتهاء من هذا اسمع اسمع لتعلم بأن عقائد المسلمين عقائد. يعني ايه? يعني كبر عليها اربعا. لان الغالب على عقائد, على عقائد المسلمين ضابط. ضابط. خذ عندك. هو لما هو بيتكلف هو المخالفة الثانية بعد اللي انت يقول له لأ البس السياب, السياب بالمقلوب. طب احنا انت تلبس سيابك بالمقلوب ليه? ايه العلف كده? يقول لك اه ما ممكن فلان يكون عمل له سحر. فلان عمل له ربط. يعتقد بان لبس السياب بالمقلوب ها? يمنع هذا الامر عنه. بمعنى, إيه؟ بمعنى ما يربطوش، ربطوش، أو يتفك، أو يتفك، أو أو, أو أو أو إلى أو ذلك. طمّا هو ده, ده, ده اصلا معتقد، ولا بد لهذا المعتقد أن يندرس. طيب. طيب، لقدر الله بقدر الله عز وجل محتقد. وقع شيء، أول شيء يبحث محتقد. عنه عرف أو دجال، ويأتي بالعرف أو الدجال الذي يعني لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ثم تبدأ المخالفات الشرعية. طب كيف لنا كيف أن ننضبط نقول لك نقول يا أخي سبحان, يا الله, سبحان, سبحان الله. الله شرع الله عز وجل لنا الأسكار, لنا الأسكار. وشرع لنا ركعة الشرعية وشرع لنا أهل لنا العلم الذين هم أعلم بهذه الأمور مني ومنك, مني ومنك. طيب, طيب كل واحد كل في فنه عنده عادات وعنده تقاليد ولكن عندنا دين ضابط, ضابط يضبط لك كل شيء, كل شيء. يبقى كونك النار تعتقد في انك تلبس الخيارات الداخلية بتاعتك, بتاعتك. بالمقلوب, بالمقلوب حتى ايه حتى إيه؟ حتى, حتى إيه؟ لا تؤثر فيها السحر. فيها السحر هذا خطأ خطأ, خطأ, كبير. خطأ كبير ويقع فيه كثير من الناس, من الناس. سواء للمرأة او سواء, سواء للرجل طيب, طيب. يبقى إذن هذه طيب مخالفة, مخالفة, مخالفة لابد ان لابد تتفطن لها ثم تأتي نخالفة السالسة وهو, وهو الطمة الكبرى, الكبرى, الكبرى التي هي يقول لا ايه بيقولها عندنا مثلا في بعض الامور يقولك الدرس الرجل لابد أن يأخذ درسا من عمه الأكبر أو من واحد صاحبه طيب يا أخواننا ربنا بيقول أسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا من أهل الذكر في المسألة دي هل سبت عن الصحابة هذا الفئر لم يثبت. هل سبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلما تزوج رجل أرسل إليه واحد وقال له درس ما دي ورضو مصيبة من مصايب هل سبت أن أمهات المؤمنين كانت طوعة الدرس لم يثبت لأن الفطرة طيبة فطرة بتاعت أسرى طيبة طيب. معروف أن أصلاً أي لقاء بين الرجل والمرأة في الحلال فيه أمو. فيه أمو وكل بحسبك. بحسبك النهاردة أنت عشان تنزل الحكم وتعممه على رجل جاهل مثلا بالأحكام الشرعية ربما يؤذي زوجه وهو لا يدري ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار طب كيف لا ضرر ولا ضرار وأنت تملئ على الرجل أشياء أنت فعلتها مع زوجك فتكت الستر الذي بينك وبين ربك تبت تقول له ايه؟ تقول له ده, ايه؟ ده لما ان شاء الله دخلت مع ام فلان وكان القصة وكان الظروف ومش عارفيه وكانت ايامنا غير ايامكم وقع كذا وقع كذا وقع كذا حسبك تبتع بالنسبة للراجل بيبطل طول الليل يدير الكلمات اذا انت اشربت هذا الرجل هذا الدرس عن طريقك انت وانت ربما تكون لا تدري عن دين الله عز وجل شيء وتفعل اشياء محرمة انت لا تدري لماذا؟ لانك تدر بالمرأة وما جاء الإسلام إلى لإحماية النفس الموضوع محتاج جابت يا أخواننا مفيش درس ومفيش شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما درب. كان مما ثبت عنهم المدعبة أهلي أو, أو هذه الأشياء يعني تقريبا للقلوب والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر ولو كان, كان هذا الأمر يعني هذا فيه ضرورة لا, لا أخبر عنه ولكن الأمر بالفترة طبيع رجل وامرأة التقى على, على سنة الله على سنة عز, وجل عز وجل وعلى كتاب طيب لابد بد أن يقع بينهما لقاء ولقاء يكون في المعود بالفترة السليمة ثم تنظر الحيوان المشكلة عنده. المشكلة ما بيخدش دارس ولا حايد. عادي. الامر بنسبة له عايد طب ده بالنسبة طب للرجل عادة. ممكن يكون هين ممكن واحد يعني زي ما يقولوا بيتحشم من حد فبيسمع منه اسكت. اما بالنسبة للمرأة فالموضوع كبير جدا. لماذا? لماذا? لان برضو هناك امرأة كما حكي لنا. انها تدخل مع الرجل وزوج. ولا تخرج الا حتى العمليين. طب هذا جهل اصلا. من يقول بان الرجل يعني يجامع زوجه في في وجود احد. تقول لك تعمتها الكبيرة. ولا ستها ولا خليطها. ولا هذا هذا يقع اصلا في من المسلمين. وهناك طماط كبرى. ولكن ما اردنا الا غيض من فايد كما كما يقال. لذلك, لذلك قال ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والطق ولتعاونوا على الإثم والعدوان احذر, إحذر ان, تكون أن تكون منهم احذر أن تكون من الذين من وشنعون على الناس. على الناس احذر ما أن تكون, تكون من, من الذين يهتكون أستارهم وهم لا يدرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في كلام ولكن استأنس به بعض أهل العلم قال يعني لعل بعضكم يفضي إلى بعض ثم يخرج ويحدث الناس ده دي من ضمن المخالفات ما هنستع نتكلم. لما دي قبل ما يخش على زوجته. وهي اجتمع بها. وبعد الجماع يستنى برا. ده دي لسه في مصايب تانية خالص هتحصل. النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم فساكته فسحابه رضوان الله, رضوان الله عليه فقامت, عليه فقامت, فقامت امرأة وقالت يا رسول الله والله إنهن لا يفعلن, لا يفعلن يعني ايه يعني, يعني المال تخرج وتحدث وكذلك, وكذلك, الرجل وكذلك الرجل يخرج ويحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل ذلك مسأل شيطان لقي شيطانه شوف انت بدي وليه مسألك مثل, مثل الشيطان لأن الشيطان زي يعني كما يقال ما عنده شيء أصل يبكي عليه يفعل كل شيء بدون استحياء لقي يا شيطانه في الطريق, في الطريق. فجامعها في والناس ينظرون. انظر للتشبيه يعني امراتك ستر وغطى عليك زي ما بيقولوا. يعني هي الأصل هي الأصل, الأصل أن تسترها عرضك. عرضك طيب أنت بعد هذه الأشياء ماذا تنتظر, تنتظر؟ دع الأمر داع لله وإذا أردت أن تسأل عن بعض الأشياء, الأشياء يعني حماية لنفسك ولزوجك فسأل أهل العلم الذين يقيمون لك الأمر على على على, على, الأصول. على الأصول بمعنى يقول لك مثلا إذا أردت أن تفعل كذا أو كذا وإذا أردت أن ترجع إلى ليلة العرث فرجع إلى بعض المحاضرات كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة الزفاف. ففيه كلام, كلام طيب وهذا من بعض وهذا الصحابة. من الصحابة وكانت عندهم أصول مستور. وكانت عندهم ضوابط شرعية. شرعية أما أن تترك نفسك وأنت رجل متعلم هنا أخونا العلام مش علام دنياوي العلام هو المعرفة عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم لأنك ممكن تلاقي رجل في الجمعة لا ربشي صح ولا, ولا لا جيف لندة كبير جيف بتاع العيلة, بتاع العيلة بتاع وهو جاهل بالأحكام الشرعية. بالأحكام الشرعية ويجلس يحكم بين الناس بما أنزب غير ما أنزل الله عز وجل من سلطة وبغير الأحكام الشرعية فنقول له حكمك مردود بل نجعل الأمر لله عز وجل وحده طيب كذا خلاص الأمور فتتتضح طب تأتي على المخالفة الرابعة وهي قامة الحفلات نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ أموالنا من الضياع اخبرنا أمس بأن هناك رجل حجز قاعة بمئة ألف ثم جاء باثنين من النساء يغنين في هذه بمئة ألف يبقى كذا كان مئتي قال لك وصرف على الفرح قرابة مئة ألف تلتمئة ألف وفرح يقام على معصية الله عز وجل هل ستسأل عن هذا الماء او لا تسأل انك ستقف بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذا المال. كيف انفقتم وفيما كسبتم ومن اين لك هذا وكيف جمعت هذا المال؟ بمخالفة واحدة بس طيب غير كده كمان ايه المشكلة المشكلة اخوانا التي تقع انها هذا الفرح وهذا العرس لا يقام الا على الاختلاط ومعصية الله عز وجل يقول لك نخش الجامعة نكتبه, عقد ال... نكتبه الكتب الكتب, الكتب كتاب بتاعنا في الجامعة, الجامعة. جميع ونقول السنة جميل. والكتاب وبركة لكم وبركة عليكم. عليكم ونطلع بعد شوية نركز على, على المسرح هل هذا يا هذا لا ينبغي طيب زوجتك اللي انت أخذت عليها ديت ومعريها عريها فستان الفرح وفي فستان فقر يا اخوانا عادة نصرانية مارا تفرح ولكن تفرح بزوجها تفرح بأن الله من عليها وتزوجت بعد أن كانت امرأة يعني في بيتها منعزلة ويكون عندها هدف ويكون عندها يعني قوة لا يعتب الفستان ثم الكوافير ثم ما أظرك من الطماط الكبرى التي يقع فيها كثير من المسلمين ثم ينصب لهم قميصا المسرح. طيب المسرح, المسرح ده فيه في في امرأة عارية, عارية تبدأ حياتها في, في أول ليلة. أول ليلة. أول ليلة. ثم بعد ذلك يتفرج عليها الداني والقاص. من عنده دين لا يذهب الى ذلك. ولكن لا تجد في هذه الحفلات الا من كان ساقط العدالة. بمعنى ايه? لا يتبرع اصلا. هو جاي وجايب اولاده ليه? عشان الناس تتفرج على ناس. وهنا مخالفة. هنا قمة المخالفات. ثم يبدأ الحفل ويبدأ الرقص ويبدأ الى اخيره. كل ده جميل. لكن المشكلة الكبرى بقى انه ما بايه بتتكو على العريس شوية. بمعنى ايه? بمعنى الفوفة كما بيقولوا كما يقالوا يعني أهل الشارع هذه يعني هذي السجارة يوجد فيها مخدرات رجل يخدر ثم يدخل على أين لبيتي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك سبحان الله كيف لنا أن نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نجد ما نجد من حصرة في القلب وضيق في الرزق وإن كان هناك المال كثير فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم سلي فأطعمته فأرادت أن تطعمه وكان صائما فقال أما سمنكم فردوه في سقائه وأما طعامكم فارفعوه فإني صائي حدث عند البخاري فقالت أم سلي يا رسول الله خود خوي دمك أنس ادعوا الله, ادعو الله له أنا عايزك تقف مع عفشي في حشيش واحد بس فقال اللهم أكفر ماله. ماله. ماله وولده, وولده وبارك, وبارك له فيك, فيك. قيدت جميل, جميل جدا لو أنا ما قلك لو النبي صلى الله عليه وسلم أبيكسار المال, المال. لكان حرية أن يخبى ولو كسرت الولد كده ولكن قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أين البركة بعد ما تنفق الإنفاقات كلها وتقيم الح العرس على غير طاعة الله عز وجل تطلق, تطلق المار تطلق حتى اللي زيدة اللي أصلا الزناخية. هيسمي الزنافة لن يقرب زوجه بتسمية فهو أصلا <متصف> خمران سكران, <متصف> سكران. <متصف> سكران. <متصف> سكران وتعامل مع زوجه في أول ليلة عرس ماذا يقع منه يقع من المخالفات الكثيرة إذن, إذن نرجو من عباد الله أن يرجعوا إلى دين الله ثم سريعا, سريعا نعرج على شيء مهم ربما لا يتفطن له كثير من الناس, من الناس. غشاء البقارة أخوانا ودغالب بقار المسلمين بقار لا يعرف كيف يتعامل معه, معه. مر أدي مخلوق ربنا خلقه وأعطاك إياها لتستمتع بها كيف لك, كيف لك أن تبني احكاما وأنت جاهل بالحكم وفي بعض البلاد عشاء البكارة بالنسبة للمرأة حياة إما أن تعيش وإما أن تقتل ينتظر يزوج ينتظر زوج البنت ثم ينتظر قاعد مستني يعمل, حق لا, يعمل حق, حق لا مستني ما شوف العرض بتاعه وهذا من الأخطاء أصدر من قال ذلك من, قال ذلك من, قال من فعل ذلك من, من, الصحابة الصحابة من الصحابة هل ثبت عن التابعين هذا الأمر هذا, الأم هذا, هذا شيء وضعه الله عز وجل لهذه المرأة حجابا وسترا لها وعفة لا يقول لك لا احنا ونشمشي وغشاء البكارة كما قال بعض الأطباء على ثلاثة أضرب الضرب الأول ربما يكون غشاء غشاء مطاطيا او لا تستطيع, تستطيع, تستطيع أن تصل إليه فكيف تحكم فكيف على هذه المرأة بأنها وطئها رجل؟, رجل أنت كنت في زمن إقامة الحدود لطالبناك لا لا بالشهود؟, بالشهود وإما, وإما, وإما تعز لأنك تقسف المرأة في عرضه, في عرضه قبل, أن قبل, أن قبل, أن قبل أن تلمس لا ما ينفعش الشيء الآخر ان في أصلا, أصلاً بعض غشاء البقرة يسقط من المرأة مع الغسيل في أيام الطهارة وهذه الأشياء وبعضه لا ينزل إلا في الولاد وهذه قصص أصلا محقية لنا وسألنا فيها بعض الأصباء إذن أنت لا تبني حكما شرعيا على أمرا وهميا لابد لك من ضبط المسألة طب كيف لك تخرج كما يقال غشاء أو ذم غشاء البقرة على خرقة بيضاء في في ثم يخرج بها لحد الناس في الشارع. الشارع. طب ايه الحكمة? يقول لك شرف البنت. شرف البنت, شرف البنت في عفتها في مع, زوجها. مع, زوجها. مع زوجها. انت بتحفص على البنت. البنت. البنت. انت بتهتك ستر البنت. بتهتك ستر البنت. بتهتك ستر البنت. بتهتك ستر البنت. ليه? بتقول لشوفها. لي لي وبتلف بيه. هذا خطأ. خطأ. بل ان بعض البلدان لا يتحركون من امام البيت. حتى ينزل او تنزل هذه القماشة. إخواننا نريد, أن نريد أن أن أن, أن نقول لنا أين نحن, من الدين؟, نحن من, الدين؟ من الدين؟ أنت عبد. أنت عبد. لا تتعبد, لا تتعبد لله, لله إلا بما صح عن النبي صلى, صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تنزل هذه العبادة الطيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقه فالصحابة تعجبوا وقالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ثم يؤجع قال رأيت من وضعها في حرام طب انت في الحلال أنت بتقول لكل من لم يرى زوجة اشهدوا بأنها كذا فكيف؟ كيف وهناك بعض الأشياء وقعت وبعض الناس أصلا سطأ وبعض الناس طلق زوجه كذبا وافتراء كذب دخل على زوج فلم يأتي بغشاء البقر. قال لا السليم فوقع ماذا وقع عار وشنار وطلاق وضرب وربما وصلت إلى القتل بين الفريقين على جه فلما لا, لا, لما لا يعني من أراد الزوج أن يسر كيف أتعامل مع زوجي بطريقة إسلامية صحيح إذن أنت مطالب بهذا كله طيب بعد الانتهاء من ذلك نأتي لأهم جزء وإن شاء الله سنختم بها يسر الله لك الأمر ثم يتونك في ثاني يوم الفرح طبعا كل واحد جايب أهله وعايز يقول الصباحية طب الصباحية ايه يريد أن يسمع منك ماذا صنعت مع أهلك أمس وهذا من الخطأ البين والولية تخش عند العروس جوا تقول لها احكي لي عملتي ايه عملتي, إيه؟ عملتي إيه؟ هذا لا ينبغي هذا لا يجوز الا على ازواجيم او ملكت ايمنهم فانهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولائك هم العادون انت بتتعدى انت بتقتل الشهامة فيه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم مروه وكان عندهم شهامة عالية كما روى البخاري قال بان ابي سعيد الخدري كان عنده ابن عمي لما كان حديث عرسي وكان مع النبي في الخندق بعفوا ثم قال النبي لي أن أذهب إلى البيت فإن حديث عهد بعرس طب جميل فلما فقال لأخ النبي صلى الله عليه وسلم احمل عليك سلاحك فإن أخشى من قريظة يعني خد معك السبتع فلما أراد أن يقترب من البيت إذا بامرأتي خارج البيت فهم أن يقتلها ليه المجردين طلعت برا البيت بس فقالت لا تعجل حتى تدخل فتنظر ماذا في البيت من دخل فلما دخل وجد حية على فراش حية كبيرة يقال إنها جن ثم أراد أن يقتلها فتصارع فقتلته من أجل ذلك جاء الاستنزال على حيات البيوت طب ده موقف واحد من مواقف الصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء كما قال السيدة إلا أن تنتهك حرومات الله عز وجل والصحابة كان فيهم الغير لأنهم أعراب يعني عندهم غير وعندهم كيف لك تخرج فتحدث الناس يا هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز، كل هذه المخالفات يقع فيها كثير من الناس وهم لا يدرون طبعا أنت لما عايز تسأل وتشتري عفش كويس وتعمل شقة و لما لا تذهب إلى أهل العلم وتقول لهم كيف أتعامل مع زوجي في ليلة البناء هذه الليلة المباركة التي دع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وقال عسى الله أن يرزقكما يعني ولدا صالحا ودعا لهم بالخير والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عند الجماع وأن تأخذ بناصية زوجك وأن تدعو لها بالبركة وأوى وأوى وأوى وأوى وأوى وأوى وأوى وأوى. لن تفعل هذا إلا إذا كنت تقيا النقي نظيفا السريرة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتوب على عصاة المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا